احمنا يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ِ الصراق المُسَطيم مصاق الذيينَ أن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا lan vi na ka the moment وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ my own boy ما نحن مصلحون أهلا a mm -hmm. I love you. اِنَّهُمُ مُسْتَهْزِئُونَ أَمَّا <الله> هُوَ يَسْتَهْزِئُ I'm a family أو كصيب من الثمان Oh, no. कौन है मुसा Yeah. Allo <laughs> جَعَلَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَدًا Oi oh, ing mm. فأتوا <تصفيق> a uh -huh.